والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعاموا ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله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 أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟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 ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ أَلَمْ تَرَيْلَ الَّذِينَ نُغُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُمُوا عَنْهِ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعَصِيَةِ الرَّسُولِ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 يا أَْ يُهََّينَ آمَنُوا إذَا تَنااجَيتُم فَن تَتَنا جَ بالِالْإِثْمِ والالْعُودُوانِ وَمعصِيَةِ الراصُونِ وَتَنااجَو بِالبَلِّ وَاتَّقُوَى وَاتَّقُ اللههََّ إلَِِ تُحْشَرون انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا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 أَشْفَقُتُم أَن تُقَدّمُ بَنَا ي لديَنَ جكُم صَدَقَ فَإِذ لَمْ تَفعلُوا وَتَابَ اللهَّهُ عَلَيكُم فَاقِيمُ الصَّلَةَ وَآاتُ الزَّكاتَ وَأَطِي الله وَرَسُون واللَّهُ خَبير بِمَا تَعملُ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 اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تنفع عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا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 اشْتَهَى وَذَعَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ